Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilk Kitab.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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أئذا كنا تراباً أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا أَرَادَ الله بقوم سوء فان فلا مرد له وما لهم من دونهم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 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ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 وصال ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبا لهم وحسن مآب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 فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَثَمََّنْهُ وَقَائِمٌ عَلَى كُلِّ نفس بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ بِظَاهِرٍ مِنَ القول